ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 وَوتَرَ الْ الأربَهاَا مِدَةً فَإذاَاأَ زَلْناَا عَلَهَا الْ المَاأَه تَززَّت وَرَبَتْ وَأَبتَتْ مِنْ كلِ زَوج بهَِ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 يَدَعول مَظَرّهُ أَقَرَبُ مِن نَفْحح لَ بِكسَ الْ المَوولَا وَلَ بِكْسَ العشير إِ اللهَّه يُدَخِلُ الذي نَ آمَن وَعملِلُ الصَّالحاتِ جََّاتِ تَجرمِ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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْمَضُرَّ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 لَ تَرَ أن اللهَّهَا يَسجُدُ لَ مَمْ فيِي السَّمواتِ وَمَنْ فِيأَْرض والشَّمس وَالقَمَر وَُّجُوم والجبالُ والالشَّجر وَُّجُمُ وَجِبالُ والالشَّجر وَدَّوى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 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَاعِدُ مِّن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 إِذبَ وَأَنَّ لِإبَرهِي مَ مَكَانَبَْيتِ أَلَّ تُشرِك بِشَيْئ وَطَحِر البَيتَ للِطَّ إفينَ وَالق إمِينَ وَُّكَ عِ السّجودَ وَأَذم ف النَّاسِ بِ حَجأتُ كَررجَلَ وَوعكُ لِضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ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 بَعْضٌ لَهُ الدِّمَت صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عزيز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 من قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 سَلْ النامِ قَبَلِكَ مِر الرَّسُول وَلَا نَبٍِّ إِلَّا إذ تَمَن أَلقَ الشَّي قَانُ فيِي أُمْنَِّتِ إِذَا تَمَن أَلقََّي قانُ فيِي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 وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقاقٍِ بَعيَ وَالْيَعلَمَ الذي نَأوتُ الْ العِلْمَ أَهُ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ فَيُؤْمِنوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَ قُلوبُهُم وَإِن اللَّهَ لَادِ الذي نَ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 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ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 كَ عَلَ هُدَم مُسْْتَقِيم وَإِن جَدَلوا كَفَقُل اللهُ أَلَم بِمَا تَعمَلُ أَلهَّهُ يَحكُم بَيينَكُم يَومَ الْ القامَةِ فِيمَاكُمْ تُمْ فيِيهِ لَ تَعْب أن اللهَّه يَعمُ مَا في السَّماء وَالْأَب إِ ذَلِكَ فِي كِتاب إِ ذَلِكَ عَلَ اللهَّ يَسم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 وَإي يَسْلُوبَهُ مُذذُبَاب شَيْئ ال ل يَسْتَن قِذُوه مِنْ بَرُْ فَ الطَّالِبُ وَْمَقَلوبَ مَا قَدَر اللَّه حَقَّ قَدَرِه إِ اللَّهَ لَقَوُّ عزيم ال اللهَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَتِ رُسُ وَمِنَ الناس إِ اللهَّهَ سَمع بَص يَعلَمُ ماَا بَيْنَ أَديهِم وَمَا خَلفَهُم وَإِلَ اللَِّ تُرجع الْ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 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَّاهُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ